كونتم آمناًتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ قُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْعَادِ ولكن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون